قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوس رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها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 وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم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 أذكركم واشكروا ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ وند ان الصفاء والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطرف بهما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 وإلهكم إله واحد لا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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً إِن يُحِبُّونَهَا كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَيْنَ عَلَيْهِ أَبَا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 كُلُّ الْعِلْمِ فَهُمْ لا يَعْطِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اننا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوه الى به لغير الله ثم نجوا طر غير باطل ولا عاد فلائث على إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما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 لَيْسَ الْبِرَّ أَن تولوا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ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 الصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات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 وَأَنْتَ صُورُ خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْمَنَاسِ وَبَيْنَةٌ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ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 يجيب دعوة الداع إذا دعان فاليستجيب لي والمؤمن بي لعلهم يرشدون. حلل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم. كُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 كم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقِت للناس والحج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 كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي معله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَاً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تنى التعب بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام الثلاثه ايام من ثل الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 فَمَنْفَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَضَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْبِ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُ فَإِن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 في ظُلم من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم إذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا femin alnası mayi yolu Rabbana atina fidde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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فالله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَا بِسَلْمِ هَذَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوسُ الْعِبَادِ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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر فإلى الله ترجع الأمور سَالَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 لَنَخْتَلِفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بغيا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 وما تفعلوا من خير فَإِنَّ الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 اصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أَهْلِهِ منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل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 والله غفور الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما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 مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار فالله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.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 وَإِنَّ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُونٌ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 ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِلُ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ النَّدَرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَبْطَلَ قُمَرَتَانِ فَإِمْسَاهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانٍ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 فإن طلقها فلا جناح عَلَيْهِمَا ان يتراجعا ان ظننا ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بَيْنَهُم بالمعروف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 فإذا بلون أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ نِسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقبة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوث حزر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا كُتِبَ كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم فالله عليم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملكا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم فسعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم. فالله يؤتي ملكه من يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التقليد.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 إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَقُولُوا لِلنَّاسِ على وَأَقَامُوا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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ